سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى سبحانه الذي اسرا من المسجد الحرام المسجد الاقصى المَسجد الأقصَ الذي باكناَا حَ لَهُ لُِرهُ مِن آنا إلى المَسجد الأقصَ الذي باكناَا حَ لَ لورهُ مِن آافنك إنهُ هو السمعُبَصير إنهُ هو السميعُ لبَصير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 لِئَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا زُرْيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ زُرْيَةَ كان حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا, شكورا إنه كان عبدا شكورا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 كبيرا لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعملوا معلوًا كبيرا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا فاذا جاء وعد اولىهما بعثنا عليكم عبادا دَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ دَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا وكان وعدا مفعولا ثم رجدنا لكم الملك الره عليهم وامددناكم ثم رجدنا لكم وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ إ أَحْتَُمْ أَفكَ تُمْ لأَنفُثِكُمْ وَإِن أَسَأتُم فَلَهَا وَإِن أَسَُم فَلَهَا فَإذاَا جَأَوعدُرِ آخَِةِ بِيَسُ أُوجُوهَكُمْ وَلَذَخُلرِ مَسْجد فَإذاَا جَ ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا